أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ لماذا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه مات في يوم الاثنين فلماذا دفن في يوم الاربعاء زين فلماذا دفن في يوم الاربعاء رغم أن إكرام الميت دفنه زين سؤال جيد النبي عليه الصلاة والسلام لما مات في يوم الاثنين ودفن ليوم الاربعاء لعدة أمور أول أمر بداية خذها قاعدة أجساد الأنبياء لا تأكلها الآفة ولا تتحلل واضح؟ يعني لو بقيت لن تتحلل وهذا الصحابة تعلم يعني لن تكن أنت يعني أذكى من الصحابة في هذه الأمر الصحابة تعلم أن الله عز الحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لهذا هم علموا هذا الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان من ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت أرمت يعني تحللت فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل عجساد الأنبياء هذه خذها قاعدة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات أسجي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية أن الصحابة أنفسهم اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يدفن في البقيع قال لا يدفن هنا قال لا يدفن هنا حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه. فإنما في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة المسألة الثالثة وأنا إلى الآن أبحث عنها أن ما أحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إماما في الجنازة بمعنى صلاة الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا عليهم فرادة قالوا يا رسول الله إذا مت قال دعوني على شفير قبر السعف إنه أول من يصلي عليه الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فليدخل علي أهل بيتي علم؟ ثم ليدخل علي فرادة فكان يدخل فرادا يصلي عليه بمعنى ما وجد إماما ليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة وجود إمام ما الحكمة لا أعلم ما يوجد حكمة لكن أنا لا أعلم الله أعلم ربما أحدنا العلم ينبهني على هذه الحكمة لكن أنا لا أعلم فكان الصحابة يدخلون أرض الله تعالى عليهم من النساء والصبيان جماعات متفرقين لم يجمعوا تحت إمام لهذا أطال هذا الأمر موضوع الصلاة وأطال هذا الأمر موضوع دفن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة الصدمة صدمة تخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم تصافح وجهه صباحا ومساء وتراه صباحا ومساء وتراه في سكك المدينة وتذهب تصلي خلفه فجأة يموت إذا أنت كان ابنك أو جارك تصافحه فجأة يموت تصدم فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما مشى على الأرض أحد بمثل أخلاقه عليه الصلاة والسلام تعلق به الصحابة أ turbulence كان يقول رأيت صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها نور أ환 وجاء كأنها القمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الص يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه القمر فتصور فتعلق الصحابة فيه وفجأة يخطف من بين أيديهم عليه الصلاة والسلام بالموت فتفاجأوا ناهيك على أنهم أيضا كيف نغسل النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرده بثيابه؟ هل نغسله بثيابه؟ حتى سمعوا مناد من النسماء غسلوه بثيابه حفذا وسترا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا أخرى دفن النبي عليه الصلاة والسلام من يوم الاثنين إلى يوم الأربعة علم طبعا هذه المسائل يعني تأتي اجتهادية تأتي اجته اجتهادية بمعنى هذا تقدير العلماء لكن الحكمة في لماذا لم يصلى إماما؟ على جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا صلى فرادة؟ ما ندري الله علّم. ويوجد حكمة في النهاية علمها عند ربي في كتاب. نعم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.